العلمي والعلماء فضلي تعليمه وتعلمه ووقفنا عند الاثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وقد ذكرنا شيئا منها وقد ذكر 16 اثرا منها خمسه عن الصحابه وعرفنا ان هذه الاثار الوارده عن الصحابه كلها ضعيفه ولكن اردها المصنف رحمه الله تعالى لانه يتساهل فيه في الاثار ما لا يتساهل في غيرها فالكما مر انه يتساهل في الاحاديث المرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا كان الامر كذلك فمن دونه من باب اولى واحرم وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى عالم معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماء والذي في الترمذي عالم عامل معلم هنئذ اشتمل على هذه الاوصاف الثلاث عالم في نفسه عامل بما علم فهو معلم فجمع بين بين الامرين وكان نافعا لنفسه بالعلم والعمل ثم تعد ذلك إلى الى غيره يدعى يسمى كبيرا في ملكوت السماوات ملكوت فعلوت من الملك والمراد بالملكوت اذا اطلق اريد به الله عز وجل وكذلك ملائكته حينئذ كبيرا في ملكوت السماء أي عند الله وعند ملائكته حينئذ نكون معظما وهو كذلك والنصوص السابقه تدل على, على ذلك ثم قال وقال سفيان بن عيينه رحمه الله تعالى ارفع الناس عند الله منزلة وعند يقيم ارفع الناس منزلة عند الله من كان بين الله وبين عباده وهم الانبياء والعلماء من كان بينه وبين الله من كان بين الله وبين عباده يعني من كان واسطه بين الله تعالى وبين عباده ولا شك ان الرسل والانبياء وكذلك ورثة الانبياء وهم العلماء انهم وسائط بين الله تعالى وبين خلقه ولكن في تعليم أو ايصال رسالته جل وعلا لأن الواسطه هنا على مرتبتين كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واسطه من أثبتها فقد كفر وهي واسطه التعبد ما نعبدهم إلا ليقربوننا إلى الله زلفة فقد اثبت وسايط بينهم وبين الله تعالى وهذا هو حقيقه الشرك هذه واسطه من أثبتها فهو كافر بالاجماع والواسطه الثانيه من انكرها فهو كافر كذلك بالاجماع وهو واسطه الرسل لان الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته ثم هذه العباده ليس مرده الى العقل بل مرده الى النقل والوحي ولا يمكن ان يصل الناس الى ما اراد الله عز وجل منهم على جهه الجمله فعينئذ صفى الله تعالى منهم رسلا وانبياء فاوحى اليهم صاروا وصائط بين الله تعالى وبين خلقه هذه الوصائط من أنكرها فهو فهو كافر فهو كافر هذا الذيعناه سفيان بن عيين رحمه الله تعالى ارفع الناس يعني أكثرهم رفعه أرفع هنا من الرفعه وهو افعل التفضيل ارفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده أي واسطه في البلاغ والبيان والتعليم وايصال ما أراد الله عز وجل إلى البشريه وفسر هؤلاء الناس الذين وصفهم بكونهم أرفع الناس قال وهم الانبياء وهذا أعم فدخل فيهم الرسل والعلماء الذي جاء فيه الحديث السابق الذي مر معنا علماء ورثه الانبياء قال ابن قيم رحمه الله تعالى إن أفضل منازل الخلق عند الله منزلة الرساله والنبوة فليس ثم ما هو ارفع من, من ذلك فالله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس وسبق أن العلماء كذلك يصفون العالم مصطفا كما أن الرسل والانبياء مصطافون ومر معنى قوله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته والن حيث هذه مكانية وهي فائده حيث يجعل رسالته أي مكان جعل رسالته فنادر الرساله لها مكان ولا يصلح لها كل قلب وإنما يختار البار بجلوعه ويصفي من هو أصلح لهذه الرساله وجاء الحديث والعلماء ورثه الانبياء فدل ذلك على ان قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته اصلا وفرعا اصلا الذين هم الرسل والانبياء والفرع كذلك مصفا وقد اختاره الله عز وجل وهو اعلم به من غيرهم من الناس حينئذ صار فرعا لان العلماء ورثة الانبياء فالله يصفي من الملائكة رسلا ومن الناس قال وكيف لا يكون افضل الخلق عند الله من جعله مصائط بينه وبين عباده في تبليغ رسالاته وتعريف أسمائه وصفاته وافعاله ومراضيه ومساخطه وثوابه وعقابه وخاصهم بوحيِه واختصهم بتفضيله وارتضاهم لرسالته إلى عباده وجعلهم عن الانبياء والرسل ازكى العالمين نفوسا واشرفهم اخلاقا واكملهم علما واعمال واحسنهم خلقه واحسنهم خلقه واعظمهم محبه وقبولا في قلوب الناس وبراءه من كل وصم وعيب وكل خلق دني هذا ما يتعلق بالانبياء والرسل وجعل اشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم في اممهم وهذا يتعلق به بالعلماء فكل ما ثبت للانبياء والرسل مما لا يختصون به حينئذ يثبت للعلماء العاملين به بعلمهم هذا العصر وهذا مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء فحبهم دين كما قال علي رضي الله تعالى عنه يدانوا به يعني ويتعبد لله عز وجل وتعظيمهم تعظيم لشريعه الله وتعظيم لرسل الله والانبياء ولذلك وجب طاعتهم كسائر الانبياء قال وجعل اشرف مراتب الناس بعدهم مرتبة خلافتهم ونيابتهم يعني من يخلفهم ومن ينوب عنهم في تبليغ الرساله وهذا معلوم لولا لم يرد الحديث العلماء ورثه الانبياء لعلمنا بدلاله العقل والحس أن من يخلف الانبياء وينوب عنهم هو من قام بتبليغ رساله الله تعالى وهذا محصور كما تدركه بالشاهد محصور في العلماء دون غيرهم قال فانهم يخلفونهم على منهاجهم وطريقهم من نصيحتهم للامه وإرشادهم الضال وتعليمهم الجاهل ونصرهم المظلوم وأخذهم على يد الظالم وأمرهم بالمعروف وفعله ونهيهم عن المنكر وتركه والدعوه إلى الله بالحكمه للمستجيبين أراد بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن يبين المزايا والصفات والخصائص لمن هم ورثه الانبياء الذين يثبت لهم ما يثبت للانبياء لان ليس كل احد حمل العلم حينئذ تثبت له الوراثه إنما المراد به من سار بسيرهم وانتهج نهجهم ولذلك أهل البدع وإن كانوا ما كانوا فيما يتعلق بعلوم المسائل لا يستحقون شيئا من ذلك بالتا لماذا لأنهم لم يسيروا على نهج الانبياء بل خالفوا وابتدعوا وخرجوا عن عن الطريق حينئذ ينظر في السالك مسلك الانبياء والمرسلين فتثبت له الأحكام التي تثبت لي الانبياء المرسلين وذلك بشرط أن يسير بسيرهم وأن ينتهج نهجهم وأما إذا حرف حينئذ لا يستحق ذلك إلا ما يكون من شان المسلم كغير حق المسلم على على المسلم مع ذكر ما يتعلق به المعامله مع البدع اهل البدع قال والدعوه الله بالحكمه للمستجيبين والموعظة الحسنة للمعرضين الغافلين والجدال باللته أحسن للمعاندين المعارضين اظن يبين سبل الدعوه فهذه حال اتباع المرسلين وورثه النبي ليس مطلقا ليس كل من قيل بانه عالم يحفظ يحفظ حين ثبتت له هذه الاحكام الشرعيه لا وإنما المراد العالم الذي يسير بسير الانبياء والمرسلين في تبليغ دين الله عز وجل قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني الى اخر كلامه رحمه الله تعالى فدل ذلك على أن ما ذكره سفيان بن عيين رحمه الله تعالى أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين عباده اي واسطه في البلاغ والبيان وهم الانبياء والعلماء فلا أرفع من الانبياء ويأتي بعدهم في المرتبة من الناس العلماء فلا أرفع في الناس بعد الانبياء من العلماء لكن بشرط ليس كل عالم وإنما المراد به العالم العامل الداعيه وقال أيضا في معنى ما سبق اثر السامي قال سفيان رحم الله تعالى وقال ايضا ايضا ااضي ايضا يعني قال سفيان وايضا رجعنا الى سفيان رجوعا ثانيه ااضي ايضا فهو اعرب ماذا مفعل مطلق عامله محذوف جائز الحذف وواجب الحذف لماذا واجب الحذف لانه لم ينطق الا هكذا يعني يعامل معامله الامثال نزل منزلة الأمثال والمثل إذا نقل عن العربي وكان عامله محذوفا حينئذ نقول هذا واجب الحذف ولذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم اقرا واجب الحذف لماذا واجب الحذف مع كوني يجوز ان نقول ماذا بسم الله الرحمن الرحيم اكل نقول واجب الحذف لانه هكذا سمع هكذا قرئ حينئذ نقول يبقى على على اصله فلا يبدل ولا يحرف فقال سفيان العييني أيضا كما قال مقولته السابقة لم يعط أحد في الدنيا شيئا افضل من النبوه وهذا ما اخذ من الكتاب والسنه يعني لا يحتاج ان نقول ما دليلك يا سفيان قل هذا معلوم من الكتاب والسنة ليس ثم أرفع رتبة أو مرتبة في الناس من الانبياء والمرسلين كما مر معنا مراتب أو في مراتب الناس القمة الأربعة سابقه قال لم يعط أحد في الدنيا شيئا أفضل من النبوة وما بعد النبوة شيء أفضل من العلم والفقه الذي إذا تلبس به صار عالما فين يد صار العلماء بعده مرتبه الانبياء هذا الذي فهو تفصيل لما سبق كانه قال فيما سبقهم الانبياء والعلماء بين ان العلماء انما صاروا علماء لأنهم اعطوا العلم والفقه في الدين فصاروا علماء فصاروا علماء وما بعد النبوه شيء يعني في الناس ويتفاضل به الناس ويرتفع بعضهم على بعض درجات في الدنيا كما يكون كذلك في الآخرة أفضل من العلم والفقه ويدل على ذلك العلماء ورثه الانبياء قوله الفقه هذا عطف على العلم فإن كان المراد به الفقه بالمعنى الأعم حينئذ نكون عاطفا مرادف على مرادف وإن كان المراد به الفقه بالمعنى الاخص الذي هو المعنى الاصلاحي صار من عطف الخاص على على العام وكذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين على مذهب مالك والشافعي واحمد ما المراد بالنص شافعي على مذهب المالك هذا شرحنا الحديث لا نحتاج الى نرجع من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين على اي مذهب الا الفقه بالمعنى العام الفقه المراد به في الحديث بمعنى انه يعلمه الشرع يفهمه الشرع وشرع يدخل فيه ماذا الاصول والفروع كذلك حينئذ الفقه يطلق ويراد به المعنى الأعم الذي هو الفهم في الشرع حينئذ نقول هذا مواز ومساوين لفظ العلم وأما إذا كان المراد به ما يتعلق بالاحكام الحلال والحرام ما يسمى بعلم الحلال والحرام فهو اخص فهو فهو نختص بالعلم بالاحكام الشرعيه العمليه المكتسب وقول المكتسب هذا الاولى حذفه بالادله التفصيليه هذا يسمى ماذا فقها بالمعنى الاخص لانه اختص بالاحكام العمليه وامما الاحكام العلميه فلا تسمى فقا في الاصلاح وان كانت داخله في الحديث الذي معنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين اي يفهمه ودل ذلك على أن الفقه يطلق بالمعنى العام بل هو الوارد في في الكتاب والسنه فقوله العلم والفقه هنا اذا الفقه نريد به المعنى الاخص الذي هو المعنى للصلاح صار من عطف الخاص على العام فذكر رحمه الله تعالى أن الله تعالى لم يعطي احدا افضل من النبوه ثم بعد ذلك افضل بعد أو ظل من العلم والفقه فصاروا به علماء فقهاء فقيل لسفيان ام هذا هذا الكلام من اين اخذته من أين جئت به قال عن الفقهاء كلهم فلا يحتاج إلى اسناد العلم العام لا يحتاج الى ان ينسب الى احد الى قائل به بل يقال عن أهل العلم وهذا لا ينبغي أن يسال عنه العاصر من كان طالب علم وعرف الشرع وعرف الكتاب والسنه وعرف اهميه العلم وفضل العلم لا يرد السؤال كوني ما جعله الله عز وجل رتبه على غيره واعطاه النبوة والرساله أنه أفضل من غيره هذا يحتاج تحتاج سؤال ثانيا بعده ياتي في المرتبه من كان واسطه بين الله تعالى وبين خلقه بعد الانبياء والرسل وهم من اخذ وورث ميراث النبوه عن الانبياء والرسل هذا لا يحتاج ولذلك نقل الاجماع قال عن الفقهاء كلهم وهذا توكيد كلهم والفقهاء ألف تفيد تفيد العموم كانه قال عن العلماء كلهم فهذا العلم علم عامه كما قسم الشافعي رحمه الله تعالى العلم الى نوعين علم عامه يستوي فيه العامة والخاصة وعلم خاصة يختص به العلماء دون دون غيرهم فتفضيل الانبياء والرسل على غيرهم وتفضيل حملت العلم والراث أو من ورث عن الانبياء والمرسلين على غير من الناس بعد الرسل الانبياء هذا مجمع عليه ولا يحتاج إلى الى دليل والادله السابقة من الكتاب والسنه تدل على على ذلك قال وقال سهل وهو بن عبد الله التسلي ان لم يكن قال سهل من اراد ان نظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك هذا بيان شيء مما يتعلق بالحق الثابت لاهل العلم فكما لو جلست إلى مجالس الانبياء كيف يكون حالك كذلك إذا جلست في مجالس من هم ورثة الانبياء حينئذ اذا اردت ان تنظر في مجالس الانبياء وانت لم تدرك الانبياء فانظر إلى مجالس ورثة الانبياء هذا الذي أراده رحمه الله تعالى من أراد النظر إلى مجالس الانبياء فلينظر إلى مجالس العلماء فاعرفوا لهم ذلك الحق الذي اوجبه الله تعالى على على العباد فتعظيم اهل العلم واجلالهم واحترامهم وتقديرهم وتعذيرهم ونحو ذلك كل ذلك يعتبر من الحكم الواجب شرعا ثبت لهم بما ثبت من النصوص السابقه قال ابن قيم هذا لان العلماء خلفاء الرسل في أممهم ووارثوهم في علمهم فمجالسهم مجالس خلافة النبوه خلافه النبوه وفي المفتاح في الاثر السابق اطول من مما ذكره المصنف وقال سهله تسري رحمه الله تعالى من اراد أن ينظر إلى مجالس الانبياء فلينظر إلى مجالس العلماء كيف التفصيل قال يجيء الرجل فيقول يا فلان يعني يسال العالم يا فلان ايش تقول في رجل حلف على امراته بكذا وكذا يعني يسأل عن, عن حكم الله تعالى يا فلان عائش يعني هذه تنطق بفتح الهمزه عائشه ليست ايش عائش يعني اختصار لماذا ها شيء هذا نحت مثل البسمله مثل البسمله يخطب بعض المعاصي يقول إيش؟, ايش وبعضهم سمعت يقول الامام احمد يتكلم بالعاميه قال اما ترى في صفحه الصفيق ايش لان الناسخه للطابع ضبطها بالكسره فقلده أيش أي شيء يا فلان ايش تقول في رجل حلف على امراته بكذا وكذا ويقول طلق تمره مثلا من الذي يفتي بالطلاق علماء ويجيء اخر فيقول حلفت بكذا وكذا فيقول ليس يحنث بهذا القول وليس هذا الحكم بالإثبات للطلاق أو نفيه أو الحنس أو نفيه وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك ليس هذا الاثبات او النفي فرد أن يذكر مثالين فحسم يعني الذي يفتي هذه المرأة طلقت من زوجها او يقول لم تطلق من الذي يفتي صحفيون أو او العلماء علماء اذن اعرفوا لهم ذلك اعرفوا لهم ذلك اذا من اراد النظر الى مجالس الانبياء فلينظر الى مجالس العلماء فهم يفتون بين الناس ويعلمون فاعرفوا لهم ذلك ثم قال وقال الشافعي امام الشافعي رحم الله تعالى الا لم يكن الفقهاء العاملون اولياء لله فليس لله ولي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون عرفنا فيما سبق ان الولايه المراد بها المؤمن التقي كل من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي كذلك والايمان والتقوى تزيد وتنقص وكذلك الولايه تزيد وتنقص اعلى مرتبة للايمان عند العلماء العاملين اذا هم كمل في باب الولايه والإمامة وهذا مجمع عليه بين بين اهل التفسير ان لم يكن الفقهاء العاملون اولياء لله المراد الولايه الخاصه لان الولايه تكون عامة وتكون خاصه الله ولي الذين امنوا هذا على جهه العموم ثم العلماء أعرف بالله عز وجل فلهم اختصاص من الولايه ما يكون لي ما لا يكون لي لغيرهم ان لم يكن الفقهاء العاملون اولياء لله فليس لله ولي وليس لله وليا يعني انتفت إذا كان أهل العلم هم أهل الايمان والمعرفة فإذا لم يكونوا اولياء فمن دونهم الذي لا يعرف ربه باسماءه وصفاته وافعاله اذا لا يكون وليا فاذا انتفت الولايه عن العلماء وقيده الفقهاء قال العاملون لان هذا محل اجماع لا, لا نزاع فيه بخلاف عصر الفاسد هذا الا من رحم ربك فلا ينسب احد الى العلم إلا إذا نظر يعمل أو لا يعمل استاذ المراد دال وشهاده الى اخره ثم يقال عالم فاذا رد عليه وبد قال ترد على العلماء أي اثبت اولا أنه من العلماء وبعد ذلك اتي بهذا العبارة قال العاملون اذا الفقهاء الذين لا يعملون هذا لا ينسبون الولايه الا ما كان من شان الولايه العامه اما الولايه الخاصة فهي لمن جمع بين العلم والعمل بل لا يكون منسوبا إلى العلم إلا إذا جمع بين الأمرين وعرفنا فيما سبق ان العلم المراد في الشرع هو المسلزم للعمل بمعنى أنه إذا انتفى العمل انتفى الوصف وما ترتب عليه فلا يسمى عالما وانما يسمى جاهلا فما قال عياض وغيرهم لا يزال العالم جاهلا انظر كيف التركيب لا يزال العالم جاهلا كيف وصفه بالجهل ووصفه بالعلم لا يزال العالم بالمسائل يحفظ لكنه لم يعمل لا يزال جاهلا وفي مرتبة الجهال حتى يعمل بعلمه فإذا عمل صار عالما اذا نظر يكون بي بهذا هذا هو الميزان هذا هو الميزان وليس الميزان الامور الدنيويه من الشهادات ونحوها وكذلك من الشهرة ونحوها ان لم يكن الفقهاء العاملون اولياء الله فليس لله وليون والله سبحانه أخبر عن اهل العلم كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى بانه جعلهم ائمه يهدون بامرهم ويتم بهم من بعدهم فقال تعالى وجعلنا منهم أئمة دمع إمام يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صبروا يوقنون وقال في موضع آخر والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما جعلنا منهم أئمة مفرده إمام وجعلنا للمتقين اماما أي ائمه يقتدي بنا من بعدنا فاخبر سبحانه أن بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين صبر واليقين نال الامامه في الدين هذا من شان العلماء كمال الصبر وكمال اليقين هذا لا يعرفه الا, إلا اهل العلم وهي ارفع مراتب الصديقين قال ابن قيم اليقين هو كمال العلم وغايته كمال العلم ولن يكمل العلم الا بالعمل به واليقين هو كمال العلم وغايته فبتكميل مرتبة العلم تحصل امامه الدين وهي ولاية آلتها العلم يختص الله بها من يشاء من من عباده حينئذ فسر الولايه الخاصة التي عناها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالامامه في الدين ولن تكون كذلك الا بي يعني لن تنال إلا بالصبر واليقين واليقين هو كمال العلم وغايته وهذا كله يدل على أن العلم والعلماء إنما هم مقدمون على على غيرهم قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مجلس فقه خير من عباده 60 سنه وهذا لم يثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولكن التحديد بكذا من السنين هذا يحتاج إلى نص نصعليس كسابقه من الأمور التي تكون مستنبطه إلا إذا أريد به ما كان على سنن العرب يعني ياتون بالعدد ويقطرقت البابه 70 مره ثم انما طرق 70 ولا عشرها وإنما أراد ماذا أراد التكثير أراد التكثير على هذا لا باس ولا اشكال فيه مجلس فقه خير من عباده 60 سنه فرادا يميز بين المجلسين بين مجلس الفقه وبين التعبد والمراد به كما سبق عبادة محظم يعني لا يصحبها علم وأما العلم والتعبد هذا مطلوب ان شاء العصر في في العلم أن يجمع أو في العالم أن يجمع بين الامرين وانما ذكر ما ذكره في النظر بينهما ايهما أولى هذا عند عند التعارض أو بعد أخذ ما يحتاجه كما سياتي تفصيل ان شاء الله تعالى قالوا عن سفيان الثوري والشافعي رضي الله تعالى عنهما ليس بعد الفرائض افضل من طلب العلم ليس بعد الفرائض جمع فريضا والفريضه فعيل من الفرض وهي مرادفه عند الاصوليين على الأصح للواجب إذا ليس بعد الواجبات هذا الذي أراده ليس بعد الواجبات والامور المتحتمه شرعا افضل من طلب العلم أفضل من طلب العلم حينئذ طلب العلم مقدم على على غيره وسياتي بيان حكم طلب العلم فيما فيما ياتي فما كان من فرض العين فهذا لا شك فيه وهذا واجبا ان نقدم على على التعبد وانما اراد ما فضلا وصار نافلة حنيد يقارن بالنافله من التعبد لله عز وجل ليس بعد الفرائض افضل من طلب العلم وليس مراد اهل العلم بهذه الجملة هو التخلي عن التعبد مطلقا كما قد يفهمه بعض قاصري الفهم وانما اراد أن يأخذ حاجته من التعبد وان يتعبد بما يستطيع وان لا يتخلى عن العبادة مطلقا قلبيه كانت أو بدنيه ثم بعد ذلك إذا كان ثم فضل يعني من وقت حينئذ النظر في العلم مقدم على النظر في العبادة أو على التعبد وليس المراد أن ان الطالب يكون خاليا من العباده مطلقا ويتفرغ للعلم لا ومر معنى اقوال اهل العلم من كون ان نظر في العلم على جهه التجرد له والنظر في المسائل دون تعبد دون محاوله لاعمال القلب بطاعات والعمل الصالح انه يقصي القلب كما ذكرنا ذلك عن ابن الجوزي وغيره رحمه الله تعالى وانما عانوا بهذه العبارات وهي كثيرة في كلامهم ليس بعد الفرائض أفضل من طلب العلم اراد أن الطالب يأخذ نصيبه من التعبد حين يذني وقت فيجعله لي للعلم قال ابن قيم رحمه الله تعالى إن كثيرا من الائمه صرحوا بأن أفضل الاعمال بعد الفرائض طلب العلم كثير هذا يعني منقول عن السلف بكثره ان طلب العلمي ليس بعد الفرائض ما هو مقدم عليه في الجملة فقال الشافعي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم وهذا الذي ذكر أصحابه عنه أنه مذهبه يعني اختاروا ان مذهب الامام الشافعي هو تقديم العلم النفلي على غيره وكذلك قال سفيان الثوري في الاثر السابق الذي ذكرناه في كتاب وحكى الحنفية عن أبي حنيفه حكى الحنفية عن ابي حنيفه يعني كقول الشافعي ليس بعد الفرائض افضل من طلب العلم واما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فحكي عنه ثلاث روايات هكذا قال ابن قيم احداهن انه العلم يا ليس بعد الفرائض افضل من من العلم يعني وافق ابي حنيفه والشافعي وافق ولم يخال في روايته فانه قيل له أي شيء أحب إليك اجلس بالليل انسخ او اصلي تطوعا يعني اسهر في النسخ وطلب العلم او اصلي فهنا قابل ماذا قابل النسخ الذي هو العلم لانه من العلم او اجلس اصلي اجلس بالليل انسخ او اصلي تطوعا قال نسخك تعلم به امور دينك فهو احب الي قدم ماذا قدم العلم على تطوع بالليل وهذا بالتطوع ليس شيء آخر لا يجلس على النت كله ثم يقول هذا مقدم على على العباده لا. المراد به العلم الصحيح علم شرعي ها ليس مراده ان شيئا اخر مراد العلم الصحيح وقيده ابن القيم في مواضع مراد به المقاصد يعني الاشتغال بماذا بالتفصيل والفقه والحديث يعني حتى علوم الاله هذه فيها نظر من حيث التقابل لكن قلنا الصواب انها داخلة قد ياتي تفصيل يتعلق بذلك قال وذكر الخلال عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم ومن كلامه فيه الناس إلى العلم احوج منهم إلى الطعام والشراب كذلك وهذا اكيد قال والريويه الثانية أن أفضل الاعمال بعد الفراء الصلاة التطوع يعني ثم رواية أخرى تخالف الروايه الأولى واحتج هذه الرواية بقول صلى الله عليه وسلم علم أن خير اعمالكم الصلاه ولم يذكر العلم وبقوله في حديث ابي ذر وقد ساله عن الصلاة فقال خير موضوع خير موضوع وبانه أوصى من ساله بمرافقته في الجنه بكثره السجود وهو الصلاة واخذ الامام احمد من هذه النصوص أنه ليس بعد الفرائض أفضل من الاشتغال بالصلاه وحينئذ تكون تطوعا وكذلك قوله في الحديث الاخر عليك بكثره السجود فانك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيه وبالحديث الداله على تفضيل الصلاة اذا الرواية الثانية أنه ليس بعد الفرائض افضل من الاشتغال بصلاة التطوع والرواية الثالثة انه الجهاد الجهاد في سبيل الله الذي صار يسمى ارهابا العلم الرواية الاولى ثانيا الصلاة التطوع ثالثا الجهاد في سبيل الله فانه قال لا اعدل بالجهاد شيئا من ذا يطيقه من ذا يعني من الذي يطيقه يعني يحتاج الى ماذا الى تعب ومشقه ولا ريب ان اكثر الاحاديث في الصلاه والجهاد هكذا قال ابن قيم رحمه الله تعالى اكثر الاحاديث في الصلاه والجهاد قال واما مالك فقال ابن القاسم سمعت مالكا يقول إن اقواما ابتغوا العباده يعني طلبوا العباده اشتغلوا بها واضاعوا العلم فلم يطلبوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم باسيافهم ولو ابتغوا العلم لحاجزهم عن ذلك يعني بهم الخوارج فورد قد غلوا في ماذا في جانب التعبد ولم يتعلموا فسدل امام مالك رحمه الله بهذا أن الاشتغال بالتعبد وهجر العلم أنه يؤدي إلى الوقوع في محذور شرعي ف نستفيد حينئذ أنه لابد ان يشتغل بالعلم قال إن اقواما ابتغوا العبادة واضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم باسيافهم ولو بتغوا العلم لحجزهم عن ذلك قال مالك كتب ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب انه قرأ القران عندنا عدد كذا وكذا يعني حفظه قرأ القران المراد به هنا الحفظ فكتب اليه عمر أن يفرض لهم من بيت المال جعل لهم ماذا قسما من بيت المال كرامة لهم اكراما لهم فلما كان في العام الثاني كتب اليه ابو موسى انه قد قرأ القران عندنا عدد كثير لا اكثر من ذلك يعني اراد ماذا أن يجعل له ما جعل لي للاوائل فكتب اليه عمر انمحوهم من الديوان الاوائل انمحوهم من الديوان يعني امسحهم انتهى امرهم اني فاني اخاف من أن يسارع الناس في القرآن أن يتفقهوا في الدين فإني أخاف من أن يسارع الناس في القرآن أن يتفقه في الدين, في في الدين فيتاولوه على غير تاويله لانه ك... هذا يدل على ما ذكرناه سابقا ليس المقصود من القرآن هو حفظ الفاظه فحسب وإنما المراد به ماذا فهم معانيه وأما جعل القرآن الغايه منه كبرى هو حفظ القرآن مجردا عن المعاني فهذا لم يكن معروفا عن السلف بل عده شيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد من البدع وليس من عمل السلف البتة فإذا كان كذلك حينئذ ينظر فيما يتعلق بالتحفيظ وليس المراد أننا نهجر التحفيظ بصورة كلية ولكن المراد أن نعلم كيف نوجه الناس أن المراد المقصود هو ماذا هو العمل بالقرآن وليس هو مجرد حفظه وان ماذا يستفيد من حفظ فحسب لم ينزل القرآن من اجل أن يقرا فحسب فاتخاذ تلاوته عملا هذا كان السلف على التحذير منه هذا الذي خافه عمر رضي الله تعالى عنه أن يكون بصير الناس ماذا أن يحفظ القرآن فقط واذا انتهى حينئذ صار هو كبير القوم لا هو كغيره من العوام لا فرق بينه وبينما لم يحفظ القران الا إذا تعلم الا اذا تعلم المراد لا فرق بينهما في العلم واما كونه افضل لحفظ القران هذه مساله اخرى وقال ابن وهب كنت بين يدي مالك بن انس فوضعت الواح وقمت إلى الصلاة فقال ما الذي قمت اليه بافضل من الذي تركته ارد ان يقوم يتنفل للصلاه و وجهه مالك رحمه الله تعالى بأن الذي تركته المجلس لازله ما تركته مقدم على على غيره قال مقيم قال شيخنا وهذه الامور الثلاثه التي فضل كل واحد من الائمه بعضها وهي الصلاة والعلم والجهان اذا لو أردنا ان نعمم فنقول افضل شيء بعد الفرائض ما هو العلم والصلاه والجهاد التطوع والجهاد تطوع كذلك ليس مراد به فرض العين ما المراد به تطوع ثم أفضل ثلاثه لا شك انه العلم لانه لن تصح الصلاة إلا بعلم ولن يصح وترفع راية الجهاد إلا بعلم فكان العلم احوج إليه من الصلاه والجهاد قالوا هذه الثلاثه الامور هذه الامور الثلاثه التي فضل كل واحد من الائمه بعضها وهي والعلم والجهاد هي التي قال فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها لولا أن احمل او قال احمل او اجهز جيشا في سبيل الله ولولا مكابده هذا الليل ولولا مجالسه اقوام ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب التمر وفي لفظ الثمر لما احببت البقاء قال فالاول الجهاد والثاني قيام الليل والثالث مذاكرة العلم تمنها عمر رضي الله تعالى عنه قال فاجتمعت بالصحابه بكمالهم وتفرقت في من بعدهم اجتمعت بالصحابه كان يعلم ويذاكر العلم ويكثر من الصلاة وكانوا من أهل الجهاد بخلاف من بعدهم فهذا مجاهد وهذا عالم إلى آخره قال في الانصاف واعلم ان الصلاه بعد الجهاد والعلم افضل التطوعات منصاف عند المذهب واعلم ان الصلاه بعد الجهاد والعلم عنيد جعله كانه على هذا الترتيب العلم اولا ثم الجهاد ثم الصلاة وان على ظاهر كلامه أنه لم يفرق بين الجهاد والعلم قال بعد الجهاد والعلم عينيد نقول هذه ثلاثه هي التي يرتب بينه قال واعلم ان الصلاه بعد الجهاد والعلم أفضل تطبعات على الصحيح من المذهب مذهب الحنابله وعليه الجمهور قال في الفروع ذكره أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والحاوي الصغير والرعايه الصغرى وغيرهم ثم قال قال في الفروع بالمفلح والاشهر عن الإمام أحمد الاعتناء بالحديث والفقه والتحريض على ذلك يعني الروايه الاولى التي قدمها ابن القيم رحمه الله تعالى هي الاشهر اي المقدمه حينئذ نكون قد وافق ابو حنيفه والشافعي في ذلك كذلك ما أثر عن, عن مالك رحمه الله تعالى حينئذ الاربعه على أن العلم مقدم بعد بعد بعد الفرائض ليس بعد الفرائض افضل من من طلب العلم اذا إذا كان الاشهر على امام احمد هو الاعتناء بالحديث والتفقه في الدين جعل الرواية المقدمة وصارت اختيارا لهم قال والأشهر عن الامام احمد الاعتناء بالحديث والفقه الجمع بين الأمرين والتحريض على ذلك وعجب ممن احتج بالفضيل ونوراد الجهاد ونحو ذلك وقال لعل الفضيل قد اكتفى يعني بالعلم الذي يحتاجه وقال لا يثبط عن طلب العلم الا جاهل لا يثبط عن طلب العلم الا, إلا جاهل وقال ليس قوم خيرا من أهل الحديث وعاب على محدث لا يتفقه وقال يعجبني أن يكون الرجل فهما في الفقه وهذا كله يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى الظاهر من حاله هو ما حكاه وقدمه وجعله الروايه الاولى للامام لقي رحمه الله تعالى أن العلم بعد الفرائض ليس ليس المقدم للصلاه التطوع ولا ولا الجهاد قال الشيخ تقي الدين قال أحمد معرفة الحديث والفقه فيه اعجب علي من حفظه يعني التفقه في الحديث افضل من من حفظه كذلك القرآن وقال ابن الجوزي بضاعة الفقه اربح البضائع والفقهاء يفهمون مراد الشارع ويفهمون الحكمه في كل واقع وفتاويهم تميز العاصي من الطائع وقال الفقه عمده العلوم وقال الفقه عليه مدار العلوم فإن اتسع الزمان للتزيد من العلم فليكن في التفقه فإنه الأنفع وفيه المهم من كل علم هو المهم اذا الصواب ان قول امام احمد رحمه الله تعالى فيما اشتهر عنه هو تقديم العلم على على غيره وقال ابن قيم كذلك رحمه الله تعالى ذكر ابو نعيم وغيره عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل العلم خير من نفل العمل فضل العلم خير من نفل العم العمل وخير دينكم الورع وقد روي هذا مرفوع من حديث عائشه رضي الله عنها وفي رفعه نظره لكن معناه صحيح ولذلك قال وهذا الكلام هو فاصل الخطاب في هذه المسألة فانه إذا كان كل من العلم والعمل فرضا فلا بد منهما إذا كان العلم فرضا فلا منه واذا كان العمل فرضا فلا بد منه قال فلا بد منهما كالصوم والصلاه فاذا كانا فضلين فضل العلم فضل العمل وهما النفلان المتطوع بهما ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها لان العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه يعني عبادة متعدية العلم والتعلم والتعليم هو في نفسه عبادة هو في نفسه عبادة اذا انت تؤدي ماذا عباده انت الان تجلس تستمع انت في عباده كالذي يقوم ويصلي هو في عبادة اذا أنت في عبادة وهو في عبادة لكن عبادة التعلم اولى لا. لماذا لأن نفعها متعد فتعلم المساله فتبلغها غيرك ففضل العلم ونفله خير من فضل العبادة ونفلها لان العلم يعم نفعه صاحبه والناس معه والعباده يختص نفعها بصاحبها يعني قاصره ليست متعدية قال ولان العلم تبقى فائدته وثمرته بعد موتي والعباده تنقطع عنه في الجمله تنقطع عنه في الجملة اما العلم فيبقى ولذلك قد يكتب كتابا ويبقى كم كتب من السلف من الكتب هي باقيه إلى يومنا وقال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه اذا من العمل ما يبقى غير العلم صدقه جاري عمل او لا عمل صالح اذا التقابل بين العلم مطلقا بكونه يبقى والعمل لا يبقى والتعبد لا يبقى نقول في الجمله لانه دل النص على ماذا على أن الصدق الجاريه باقيه وهي عمل الصالح دل ذلك على أن من التعبد ما يبقى اذا التقابل لابد من تقييد صدقة جارية أو علم ينتفع او ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم الصحيح قال وهذا من اعظم الادله على شرف العلم وفضله وعظام ثمرته فإن ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته يتعلم المتعلم من كتابه ويصله الاجر يتعلم المتعلم من سماعه يصله بعد موته كان في القديم لا يمكن لكن الآن موجود يموت الميت من العلماء فيبقى صوته مسجلا ولو بعده ولو بعد سنين فيتعلم الناس من علمه فيسمعون فتاويه نحو ذلك فيصله الاجر يصلوا الاجر فان ثوابه يصل إلى الرجل بعد موته ما دام ينتفع به فكانه حي لم ينقطع عمله مع ما له من حياه الذكر والثنا فجريان أجره عليه إذا قطع عن الناس ثواب اعمالهم حياه ثانيه الناس إذا قطعت أو ذهبت ارواحهم خرجت من اجسادهم انقطعت اعمالهم في الجمله ولكن العالم بعلمه يصله ماذا يصله الثواب كانه حي فاي حيات ثانيه وخص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء الثلاثه بوصول الثواب منها إلى الميت لانه سبب لحصولها والعبد إذا باشر السبب الذي يتعلق به الأمر والنهي يترتب عليه مسببه يعني من سن في الاسلام سنه حسنه فراه الناس فعملوا بمثل عمل يؤجر أو لا يؤجر من دعا الى هدى ها يؤجر أو لا يؤجر وإذا اسلم على يديه فدع غيره يكتب للاول أو لا يكتب للاول هذا المراد فإذا باشر السبب الشرعي فترتب عليه مسببه حينئذ النتائج والثمار المترتب على المسبب هي من نصيب الأول كذلك قال وإن كان خارجا عن سعيه وكسبه فلما كان هو السبب في حصول هذا الولد الصالح والصدقه الجاري والعلم النافع جرى عليه ثوابه واجره لتسببه فيه فلما كان متسببا ترتب عليه ماذا الثمره فكتب له الاجر وان لم يباشره هو وان لم يباشره فالعبد انما يثاب على ما يباشره او على ما تولد منه ولذلك من ابتلي بولد فاعطي ولدا ف لا يحرمن نفسه من الثواب ولذلك أعجب من بعض لا يعلم ولده حتى قراءه الفاتحة ويجعل غيره يعلمه وأنت اولى به بالثواب لانك اذا علمته الفاتحة والصلاحين ان انت تؤجر على وجوده اصلا ولكن زيادة وتاكيدا في الأجر انه تعلم قراءه الفاتحة على يديك فما بقي وصلى صلاه الا والامر راجع اليه قال ليس بعد الفرائض افضل من طلب العلم وعن الزهري ما عبد الله بمثل الفقه مراده بالفقه هنا كما قال ابن القيم يحتمل امرين وعن الزهري امام محمد بن شام الزهري ما عبد الله بمثل الفقه ما عبد الله بمثل الفقه في كتاب الزهد لوقيع قال باب فضل الفقه ثم قال حدثنا ياسين بن معاذ الزيات ابو خلف عن عبد الله القوي الشامي عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بمثل الفقه قال ابن قيم في المفتاح قال محمد بن شهاب الزهري ما عبد الله بمثل الفقه وهذا الكلام ونحوه يراد به أنه ما يعبد الله بمثل أن يتعبد يعني العبد بالفقه في الدين يعني التعلم بالفقه في الدين يعني بالتفقه هذا وجه اولى لا وجه لانه يحتمل بالفقه بالدين الدين يعني بالتفقه فتذهب وتسعى الى خير في طلب العلم طلبك للعلم هذا ما عبد الله عز وجل بمثله ثانيا له وجه آخر وكلاهما صحيح وهو أنه ما عبد الله عز وجل يعني ما فعل العبادات من مثل ان تكون ماذا على فقه فالذي يعبد الله تعالى ويؤمن به ويوحده وهو يعلم حقيقه الايمان والتوحيد ليس كغيره من المقلدين والذي يصلي ويعلم شروط وأركان الصلاه وما يفسدها واحكام السجود ونحو ذلك نقول هذا أحسن وافضل من من غيره عنيد نفسر الفقه هنا باحد المعنيين وكلاهما صحيح إما أن يراد به ماذا التفقه في الدين وإما أن يراد به العبادة ولكنها قائمة على على الفقه هنا ترك التفقه أو عباده لا تقوم على فقه اصل قلنا العباده التي لا تقوم على فقه ليست بعباده العباده التي لا تقوم على العلم ليست بعباده ان هي لأنها إما اما وقعت على خلاف الاخلاص فتكون باطلة من هذه الحيثيه وإما انها وقعت على خلاف الاتباع فإما ناقصه وإما انها بدعه في في الدين. قال ابن قيم وهذا الكلام ونحوه يراد به انه ما يعبد الله بمثلي ان يتعبد بالفقه في الدين فيكون نفس التفقه عباده نفس التفقه يكون عباده يعني طلبك وتعلمك يكون عباده كما قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عليكم بالعلم فان طلبه لله عباده لله هذا قيد لابد منه سياتي ان شاء الله تعالى عقد المصنف فصلا يتعلق بذلك اذا فان طلبه لله عباده وهذا ينبغي ان يستحضره المرء اذا ذهب واتى إلى خيره فانه يهون عليك كثيرا من من المشاق انت في عبادة فاذا كان كذلك فانت تستحضره اولا الاخلاص لله عز وجل ثم يسهل عليك الامور فلا تجعل المسافات شاقه بينك وبين بين العلم لان جعل ذلك مشقة على النفس هذا يدل على أن للشيطان تسلطا وهذا يدل على عدم وجود الاخلاص على وجه التمام هذا وجه قال رحمه الله تعالى وقد يراد به انهما عبد الله بعباده افضل من عبادة يصحبها الفقه في الدين وكذلك فالعباده اذا كانت قائمة على وجه صحيح وهذا لا يكون إلا بالعلم فهي عباده مقدمة على عباده لا تقوم على علم صحيح لانه قد وجد الاخلاص ويوجد قد وجدت اصل الاخلاص ويوجد اصل الاتباع لكنه لابد من من النقص قال لعلم الفقيه في دينه بمراتب العبادات مفسداتها وواجباتها وسننها وما يكملها وما ينقصها قال وكيل المعنيين صحيح ما عبد الله بمثل الفقه هذا أثر عن الزهري رحمه الله تعالى لكنه موافق للنصوص اينيد ناخذ الحكم من من النصوص قال وعن ابي الله عنه قال وعن ابي ذر وابي هريره رضي الله عنهما قال باب من العلم نتعلمه احب إلينا من ألف ركعه تطوع وباب من العلم نعلمه عمل به او لم يعمل احب إلينا من 100 ركعه تطوع هذا الاثر او هذان الاثران لا يصحان رواهما الخطيب وابن عبد البر من نظر لكن المعنى صحيح الا من جهه التعيين تعيين الاجر هذا يحتاج الى صحيح ثابت يعني له كذا 100 درجه إلى اخره نقول هذا يحتاج الى نص صحيح وليس ثم نص صحيح قال باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من التطوع هذا داخل فيما سبق داخل فيما سبق لكن قول من ألف ركعه هذا يحتاج إلى الى اثبات وباب من العلم نعلمه هنا قلنا نتعلم هذا طالب العلم نعلم وهذا للعالم ومر معنى أن كل ما ثبت لطالب العلم فهو ثابت للعالم والعكس بالعكس هذه كلها متلازمه عندنا علم وعندنا علماء وعندنا تعلم وعندنا تعليم وكلها متلازمه فما ثبت لاحدها فهو ثابت لي للاخر لان المقصود ما هو المقصود هو العلم فجعل الله عز وجل فضلا عظيما لمن قصد هذا العلم قبل ان يحصله هذا فضل من الله عز وجل وفيه تحريك للهمم ان هذا المقصود جعل الله عز وجل هذا الفضل العظيم وانت لم تتحل به بعد لأنك ماذا تطلب العلم تطلب العلم انت خالي اصلا من خال منه فاذا كان كذلك فهذا يدل على عظم العلم لكن قول باب من العلم نعلمه هذا في ماذا في تعليم العلم مطلقا عمل به أو لم يعمل والحمد لله عمل به او لا يعني المقصود أنك تدعو وتعلم هذا مرة تنصيص تبينوا ان المقصود من الدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا أن تبلغه فقط هذا المقصود أما أن يقبل أو لا يقبل هذا ليس من اختصاصك هذا من اختصاص من الباري جل من خصائصه جل وعلا الذي يشرح صدور العباد لقبول قولك هو الله عز وجل ولذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عمه قال إنك لا تهدي من احببته وقال وانك لتهدي الى صراط مستقيم ودل ذلك على ماذا على أن الواجب على الانبياء فضلا عن غيرهم أن الواجب ماذا هو دعوه الناس فحسب يقبلون لا يقبلون ليس لك من الأمر شيء كما في القصه التي مرت معنا في او من ابواب التوحيد كتاب التوحيد ليس لك من الأمر شيء نكر را في السياق النفيف تعم هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لما لعن فلان فلان في الصلاة نزل قول تعالى ليس لك من امر شيء فدل ذلك على ان المقصود هو تعليم الناس والامر بالمعروف والنهي على المنكر وتدعو الناس وتنصح يقبل أو لا يقبل هذه ليست اليك البت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فعلقه بالمشيئه فهو فعل من افعال الباري جلوا علا من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من العبادة والتعين هنا قلنا يحتاج الى الى شيء ثابت فيه في النص قال رحمه الله تعالى وقد ظهر بما قلناه ان الاشتغال بالعلم لله افضل من نوافل العبادات البدن يعني مما ذكره من اقوال السلف و وجوه التفضيل بين شيئين كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى يكون لميزه واخصيصه في شيء مفضل على على غيره ففضيله الشيء وشرفه يظهر تاره من عموم نفعه منفعتي كلما كان انفع فهو أفضل من من غيره وكذلك يعني الشرع دل على هذا ودلاله العقل تدل على ذلك كلما كان الشيء اوسع نفعا وأعم كان مقدما على غيره فإذا كان كذلك اذا من وجوه التفضيل والدلال على شرف الشيء عموم المنفعه فما كان خاصا بالعبد هذا لا يكون مساويا لما كان عاما للناس لان البذل للناس وتعليم الناس مقدم على غيره فضيله الشيء وشرفه يظهر تاره من عموم منفعه وتارة من شده الحاجة إليه كما قال امام احمد شد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 وابضائه الى أجل المطالب هذه كل موجوده في في العلم فإن النظر يكون للعلم بذاته وما يضئ إليه، وما يكون من لذة وسرور تحصل للعامل وعموم نفعي ونحواله فكلها داخلة فيه ولذلك اراد المصنف ان يذكر سته من الوجوه المتعلقة بتفضيل العلم على على غيره وقد ظهر بما قلناه من الايات والاحاديث وكلام السلف أن الاشتغال بالعلم مطلقا تعلما وتعليما والحكم هنا ليس خاصا بي بطالب العلم وانما هو كذلك في العلماء لله هذا قيد قل هذه سبيلي ادعو الى الله هذا قيد بمعنى أن له مفهوما مفهومه ماذا ان الدعوه اذا لم تكن لله فليس لها هذا الفضل المذكور بل هي شرك ولذلك ذكر العلم بأن الدعوه الى الله عز وجل العباده وكل عباده لا تصح الا شرطين لا تصح الا الا بشرطين الاخلاص والمتابعة حين الذي يدعو الى نفسه وتكثير الناس هذا لم يدع الى الله عز وجل والذي يدعو الى حزبه الى ترابه وطنه هذا لم يدع الى الله عز وجل انما يدعو الى غيره كذلك المتابعة حين كيف يتابع يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندعو الا إلى الوحيين لا ندعو إلى شيء آخر الوسيله تختلف بعض الناس ارتبس عليه الامور الوسيله تختلف لكن المضمون لا يختلف يعني فرق بين قد يقول قائل الشريط لم يكن موجودا سابقا إذا اذا قلنا ندعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم اذا لا يجوز ان نستعمل هذه الأمور المستحدثه حادثه هذا لا يقول الاحمق العلم لا مجمعون على أن الاستفاده من هذه الأمور انها مطلوبه شرعا اما على جهه الوجوب او على جهه الاستحباب لا يخالف أحد فيها لكن ما الذي تضعه في الشريط انشوده مسلسل او تضع قرانا و... و... وسنه وحديثا للعلم اذا اذا وضعت انشوده انشوده اسلاميه اذا وضعتها ووزعتها على الناس انت مبتدع لانك دعوت بشيء لم يدع به النبي صلى الله عليه وسلم انما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالكتاب والسنه يأتي إلى الكفار ليس إلى المسلمين ياتي الى الكفار فيقرا عليهم الف لام م كاف يا عين صاد اقرا لمد في شيء آخر ليس عندنا شياخ هذه الدعوه واضحه بينه اما دعوه الناس بالاناشيد والتمثيل نحو حدائق هذا الدعوه لله عز هذا بدعه هذه بدعه لو قيل بانه لو اراد أن يستمع في نفسه وهو مباح لو قيل بانها مباحه حينئذ قال لا يدع بيها وانما يجعل الدعوه مخصوصه بالكتاب والسنه لا يهتدي بارك الله فيكم الناس هداية الناس لن تقوم على غير الوحيين مطلقا يجب أن نثيق هذا الأمر لن يهتدي وتصلح قلوب الناس وتصل قلوب الناس إلا بقال الله تعالى وقال رسول صلى الله عليه وسلم ما عداه ولا يتعبن أحد نفسه لانه يسلك مسلكا مخالفا مضاد لمسلك وطريق الانبياء وانما دعوه الناس تكون بالكتاب والسنة والوسيله المتخذه حينئذ اما أن تكون وسيله معلومة من الشرع تحريمها أو كراهتها فلا تتخذ لا ناتي الى الشرع او الى المقاصد اذا كانت مشروعه ناتي اليه بطريق محرم وانما ناتي اليها بماذا بطريق اوجبه الشرع أو اباحه حينئذ له حكم المقصد وأما الطرق المحرمة هذه لا يجوز لاحد أن يتلبس بها بحجه انها توصل الى الى الشرع ومن هنا ما ياتي الان بمساله الديمقراطيه وتحكيمها قالوا لا يمكن نصل الا اذا دخلنا الانتخابات هذا ليس بصواب هذا ليس ليس بصوابه بالتا بل هو مخالف لاصل الشريعة قال هنا بالعلم أن الاشتغال بالعلم لله افضل من نوافل العبادات البدنية من صلاه وصيام وتسبيح ودعاء التسبيح والدعاء هذا اللسان فجعلو داخل في ماذا في البدنية لانه داخل في جاريحه اللسان فهو من البدني ونحو ذلك وذلك لامور سته مقارنه بين نوعين لامور سته الاول لان نفعل العلم يعم صاحبه والناس اذا عباده متعدية والنوافل البدنية مقصورة على صاحبها مقارنه بين العلم والعبادة العلم كانه يقول لك العلم عباده متعديه والعباده البدنيه عباده قاصر على صاحبها والمتعدي مقدم على غير المتعدي واضح هذا الاول الثاني ولان العلم مصحح لغيره من العبادات لن تصح عباده الا بعلم عرفتم هذا كيف لن تصح عباده إلا بعلم لأن كل عبادة لا تصح إلا بالاخلاص ومعرفة الاخلاص لن يكون إلا بالعلم وكل عباده لن تصح إلا بمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم اذا لابد ان يرجع الى كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صام وكيف حج نهايك عن أن العبادات قائمة على الإيمان بالله تعالى وتوحيده وهذه لن يتم له الايمان الا اذا عرف ما هو الايمان ولن يتم له التوحيد الا اذا عرف ما هو التوحيد اذا كيف يتم بدون علم لابد من, الرجع من الرجوع الى الى العلم اذا لان العلم مصحيح لغيره من العبادات فهي أي العبادة تفتقر إليه إلى العلم وتتوقف عليه تتوقف عن العلم يعني صحتها وقبولها والثواب عليها متوقف على العلم ولا يتوقف هو أي العلم عليها على العبادة واضح هذا ثالث ولان العلماء ورثه الانبياء وليس ذلك للمتعبدين ما جاء فيه انه وارث النبي صلى الله عليه وسلم والمرض به الميراث النبوي حين نقول هذا مقدم على على غيره العلماء ورثه الانبياء وليس ذلك للمتعبدين لم يثبت ذلك للمتعبدين فهم انزلوا درجه من العلماء الرابع ولان طاعة العالم واجبه على غيره فيه يعني في العلم للآية فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وهنا اوجب السؤال سؤال من اهل الذكر والمراد به قران ولو قيل بان الاصل انها نزلت فيه في في الكتاب وكذلك قول تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر اننفسر هنا به بالعلماء والامراء والعلماء دخولهم دخول دخولهم دخولا اوليا حينئذ اوجب الله تعالى طاعة العلماء فإذا استفتى مستفتي عالما ولم يستفته إلا لوثوقه وجب عليه أن يطيعه فيما استفتى فيه فإن خرج عن ذلك اثم ولذلك قال هل العلم لا يجوز له أن يتتبع الرخص بعد ان يسال إلا إذا كان ذا فهم ونظرا ولم يطمعن قلبه الى قول العالم فله ان يسال من هو اوثق عنده من ذلك من ذلك العالم ولان طاعه العالم واجبه على غير فيه يعني في العلم الخامس ولان العلم يبقى اثره بعد موت صاحبه يبقى اثره بعد موت صاحبه أو علم ينتفع به يبقى نعم وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها غالبا صحيح غالبا لانه جاء في الاثر السابق حديث حديث مسلم صدقه جاريه هذه عباده اولى عباده لكنها متعديه اذا من العبادات من العمل الصالح مما هو سوى العلم إذا كان نفعه متعديا يبقى لو اوقف وقفا على الفقراء عمل صالح عمل صالح عباده كذلك نفع متعدي نفعه إذن بعض العمل التي هي من العبادة يبقى اذا نفي البقاء بقاء الاثر بعد الموت عن جميع عبادات فيه نظم العلم مطرد ولا يستثنى منه شيء واما العبادات فمنها ما هو متعد على الخلق كما لو اوقف وقفا وقال وغيره من النوافل ينقطع بموت صاحبها سادس ولان في بقاء العلم احياء الشريعة وحفظ معالم المله لا تحفظ شريعه بالجهلة وإنما تحفظ شريعه بماذا بالعلماء من الذي يذب عن الشريعه إذا ادخل فيها ما ليس منها من الذي يفصل بين ذا وذاك هم العلماء دل ذلك على أن بقاء الشريعه انما يكون ببقاء العلماء. هذا ما يتعلق بالامور السته التي ذكرها مصنف رحمه الله تعالى ونزيد بعض الأمور المهمة مما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى لانه مما تعين على على قال ابن القيم يعني من فضائل طلب العلم أن طلب العلم والتعليم يعتبر من الجهاد في سبيل الله اين المجاهدون في سبيل الله هذا القيم من الجهاد في سبيل الله قال ابن القيم ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد في الشرع الجهاد لفظ شرعي بمعنى اننا نفسر اولا هو حكم شرع باقي الى قيام الساعه وانكاره رده عن الاسلام صحيح فعنيذ هذا حكم شرعي بيانه ما المراد به لابد من الرجوع الى الشرع لا نفسر هكذا من رؤوسنا لكن هو مختص بالقتال فقط وان العلماء ليسوا مجاهدين لا علماء مجاهدين بل هم اعلى درجه ممن يقاتل بيديه بسيفه قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولهذا كان الجهاد نوعين جهاد باليد والسنان بالسيف وهذا المشارك فيه كثير لانه لا يشترط فيه شيء انما من وجدت عنده الهمه وتحركت الاراده ذهب والثاني الجهاد بالحجة والبيان وهذا جهاد الخاصه من اتباع الرسل وهو جهاد الائمه وهو أفضل الجهادين أفضل الجهادين جهاد يكون بماذا بالحجه والبيان وجهاد يكون باليد والسنان نوعان في شريعه الرحمن لا يجوز أن يقتصر الناس على احدهما دون الآخر فإذا كان كذلك أي النوعين أفضل لا شك ان ما يتعلق بالحجه والبيان هو الحاجة اليهما معا لكن أيهما مقدم على الاخر يهما افضل لا شك أن ما تعلق بابقاء الشريعه مقدم على على غيره قالوا هذا جهاد الخاصه من اتباع الرسل وهو جهاد الأئمة وهو افضل الجهادين لعظم منفعه وشده مؤنته وكثرة اعدائه قال تعالى في سوره الفرقان وهي مكيه ولو شئنا لبعثنا في كل قرية النذيره قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا لم يكن هناك جهاد في في مكه كذلك لم يجب القتال إلا بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى الى المدينه ومع ذلك وجاهدهم به الضمير يعود الى الى القران فدل على أن هذا اسم جهاد ام لا اسم جهاد فإنكاره والحط من شان العلم لكوني لم اجاهد في سبيل الله نقول أنت لم تفهم معنى الجهاد اصلا في في كتاب الله تعالى لو فهمت المراد من من لفظ الجهاد في كتاب الله عز وجل لما اتهمته العلم وحينئذ نقول قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا قال منقين فهذا جهاد لهم بالقرآن وهو أكبر الجهادين الله أكبر اكبر الجهادين وهو جهاد المنافقين ايضا فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين صحيح لم يكونوا بل هم مع المسلمين هم يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر ومع ذلك أمر الله تعالى بجهادهم بماذا بالسيف هنا تحق... ليس ليس متحققا لانهم لم يقاتل فدل ذلك على أن جهادهم انما يكون بالحجة والبيان قال وهو جهاد المنافقين ايضا فان المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم ومع هذا فقد قال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم جاهد الكفار واضح بالقتال والمنافقين بماذا ها والبيان فجمع بين أمر واحد وشمل النوعين شاملا النوعين هنا يدل على ماذا على أن ثم تفرقه بين الجهادين لانه امر بجهاد من جاهد الكفار كفر مفعول به اذا تعلق به الجهاد لكنه أحد نوعي الجهاد وهو السنان قال والمنافقين والعامل واحد حينئذ دل ذلك على ماذا على أن متعلق الجهاد بالمنافقين غيره المتعلق بالكفار فرق بين بين النوعين واللفظ واحد اذا الجهاد في الشرع يطلق ويراد به الجهاد بالبيان كما باللسان كما انه بالاسنان قال ومعلوم ان جهاد المنافقين بالحجه والقران والمقصود أن سبيل الله هي الجهاد وطلب العلم ودعوه الخلق به إلى الله ولهذا قال معاذ رضي الله عنهم وعليكم بطلب العلم فإن تعلمه لله خشيا وممارسته عبادا ومذاكرته تسبيح والبحث عنهم جهاد ثم ماذا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 اذمهما قيام الدين حديد منو ماذا سيف والطائرات والصواريخ معقوده من الحديد ولذا قال الحديد اطلق والقران وقال ماذا انزلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب الكتاب يكون به ماذا يكون به الجهاد باللسان قال رحمه الله تذكر الكتابه والحديث اذ بهما قوام الدين ولما كان كل من الجهاد بالسيف والحج يسمى سبيل الله فسر الصحابه رضي الله عنهم قوله اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا منكم بالأمراء والعلماء داخل في في سبيل الله فإنهم المجاهدون في سبيل الله هؤلاء بايديهم وهؤلاء بالسانتهم فطلب العلم وتعليمه من أعظم سبيل الله عز وجل قال كعب ابن الاحبار طالب العلم كالغاد الرائح في سبيل الله عز وجل وجاء بعض الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال مات وهو شهيد ولذلك من المبشرات أن طالب العلم إذا طلب العلم وصلحت نيته ولم يصل ولم يصل كان حال بينهما حائل كموت ونحوه فانه يكتب له الاجر كاملا كذلك يكتب له لاذركان وقال سفيان عيينة من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل كشأني المجاهدين وقال ابو الدرداء من رال الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد فقد نقص في عقله ورائه ومن فضائله قال ابن قيم رحمه الله تعالى العلم إمام العمل وقائد له والعمل تابع له ومتمم به فكل عمل لا يكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه كل عمل لا يكون تابعا للعلم فهو غير نافع لصاحبه بل مضرة عليه كما قال بعض السلف من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح لانه يبتدع في دين الله عز وجل يبتدع في في دين الله عز وجل قال والاعمال إنما تتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له فالعمل الموافق للعلم هو المقبول والمخالف له هو المردود على الميزان الساعد العمل الموافق للعلم مقبول لانه عمل صالح والعمل المخالف للعلم مردود لانه إما ليس اخلاص وليس به اتباع فالعلم هو الميزان وهو المحق ثم قال والعمل المقبول الذي لا يقبل الله من الاعمال سواه هو أن يكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله ولا يتمكن العامل من الاتيان بعمل يجمع هذين الوصفين إلا بالعلم فانه ان لم يعلم ما جاء به الرسول لم يمكنه قصده كيف يتمكن من القصد ممتنع وان لم يعرف معبوده لم يمكنه ارادته وحده فلولا العلم لما كان عمله مقبولا فالعلم هو الدليل على الاخلاص هو الدليل على على الاخلاص وهو الدليل على المتابعة، لا تصح عباده إلا بإخلاص ومتابعه ولن يعرف ويكمل له الاخلاص وكذلك المتابعة إلا على ساق العلم فإذا انتفى العلم انتفى الاخلاص واذا انتفى العلم انتفت المتابعه وقال رحمه الله تعالى ان كل صفة مدح الله بها العبد في القران فهي ثمره العلم ونتيجهه كل صفة في القرآن مدح الله عز وجل بها العبد ورتب الثواب فهي من ثمرات العلم كل صفه مدح الله بها العبد في القران فهي ثمره علم ونتيجه والعكس بالعكس كل ذم ذمه فهو ثمره الجهل ونتيجه اذ ليس ثم ماذا الا علم وجهل فبالطاعات وجد العلم أو الطاعات اوجدت العلم او العلم اوجد الطاعات العلم اوجد القطع إذا ليس ثم طاعه في الوجود الا وهي قائمة على ساق العلم والمعاصي كل معصية في الوجود فهي قائمه على الجهل وهي قائمة على علم فتقابل الحسنات والسيئات وكل ذم ذن ذمه ثمرة الجهل ونتيجه فمدحه فمدحه فمدحه بالايمان وهو راس العلم ولبه ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمره العلم النافع ومدحه بالشكر والصبر والشكر لا يعرف الا بعلم والصبر لا يعرف إلا الا بعلم والمسارعه في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والانابه والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرام والايثار على النفس والنصيحه لعباده والرحمة بهم ومرافه وخفض الجناح والعفو عن مسيهم والصفح عن جانيهم وبذل الاحسان لكافتهم ودفع السيئه بالحسنه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للاولياء والشده على الاعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد كل ذلك من الأمور التي مدح الله عز وجل بها العباد ان اتوا بها واتصفوا بها وهل يتصور في العقل أن يتصف بشيء مما ذكر دون علم الجواب لا اذا لابد من العلم من اجل ان تصب بذلك قال إلى سائل الاخلاق المحموده والافعال المرضية التي اقسم الله سبحانه على عظمها فقال تعالى نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا ممنون وإنك لعلى خلق عظيم قالت عائشه رضي الله عنها وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن فهذه الأخلاق ونحوها هي ثمرة شجرة العلم لن يتحلى بشيء منها الا الا بالعلم وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمره قبيحة من الكفر والفساد والشرك والظلم والبغي والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والبطش والطيش والحده والفحش والبذاء والشح والبخل كل ذلك انما هو سبب وثمره للجهل ولهذا قيل في حد البخل جهل مقرون بسوء الظن جهل مقرون بسوء الظن ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيالات والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب واخلاف الوعد والغلظه على الناس والانتقام ومقابله الحسنة بالسيء والآمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجائه والتوكل عليه وايثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله هذا كله من الأمور التي ثمره للجهل والتموت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها فإذا تهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم باكثر من حقه وإذا انتهكت محارم الله لم ينبغ له عرق غضبا لله يغضب لنفسه ولا يغضب لمحارم الله عز وجل اذا تهكت هذا سببه الجهل قال فلا قوه في أمره ولا بصيرة في دينه ومن ثمرتها الدعوه إلى سبيل الشيطان والى سلوك طرق البغي واتباع الهوى وايثار الشهوات الى على الطاعات إلى ان قال وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنا من شجرة العلم الخير بمجموعه شجرة ثمره يجتنا من شجرة العلم والشر بمجموعه شوك يرتنى من شجر الجهل أو من شجرة الجهل الى أن قال بل كل خير في العالم فهو من اثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه وكذلك كل خير يكون ان قيام الساعه وبعدها في القيامة وكل شر وفساد حصل في العالم ويحصل الى قيام الساعه وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل وهذا كله يدل على أن العلماء ليس ثم افضل منه البتة كما قال السلف ليس بعد الفرائض شيء أفضل من من العلم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين